<تصفيق> دوارة عميزة السلام على ملابا لنبيه بعض وعلى التابعين البرسانين كلام الدين اما بعد. لازلنا مع كتاب قواعد معرفة البدع. وذكرنا المرة الماضية اجمالا عنوين هذا الايه الكتاب. وذكرنا كيف نسير في هذا الكتاب من خلال ذكر العنوان ثم ذكر نبذة مختصرة تحت هذا العنوان. ثم نقرأ ما في الكتاب إذا كان يحتاج إلى قراءة أو أننا ننتقل إلى عنوان آخر واليوم إن شاء الله ندخل في صلب الكتاب يقول المسألة الأولى تحت المدخل الأول ألا هو حد البدعة المسألة الأولى معنى البدعة في اللغة العلماء ده أبو على تقسيم أو على ذكر المعنى اللغوي للكلمة ثم المعنى الإصطلاحي في العلم المتكلم فيه يعني إذا نحن تكلم في علم أصول البدعة فيذكر كلمة البدعة في اللغة معناه إيش ثم ينتقل فيقول وأما العلم المتكلم فيه فمعنى البدعة عند أهل الأصول كيت وكيت وكيت ودائما ما تجد علاقة ما بين المعنى اللغوي وما بين المعنى الإصطلاحي. وعليكم السلام ورحمة وسيبين هذه العلاقة في المسألة الثانية البدعة في اللغة معناها الاختراع على غير مثال سابق يعني أنت أتيت بشيء لم يأتي به أحد وهذا هو الإحداث المطلق يعني إيه يعني أنت أول إنسان اخترعت السيارة فالسيارة هذه بدعة لأنه لم يسبقك أحد إلى اختراع هذا اللي هذه للسيارة يبقى أنت بتأتي بشيء لم يأتي به أحد من قبلك ده على وجه كده الإيه الإطلاق اللي هو الإحداث المطلق لكن في حاجة تانية اسمها إحداث النسبي يعني إحداث النسبي يعني فلان فعل شيئا ما لم يفعله أحد ثم هذا الشيء الذي فعله مثلا محمود تركاه تركاه فترة من الزمن مشكلة وليكن مليون سنة محمود عمل شيء ما حدش عمل قبل كده ثم هذا الشيء لم يفعله أحد بعده مدة سنين عدده ثم أتى في أتى بعد ذلك مثلا محمد وعليك الصلاة والسلام ففعل هذا الشيء فيسمى إيه بدعه بس بدعه من باب الأحداث النسبي يعني إيه يعني نبوء هو الإختراع على غير مثال سابق ماشي قد يكون بالكلية لم يفعله أحد قبله وقد يكون فعله أحد قبله لكنه طرق فترة من الزمن ثم ظهر مرة ثانية على يد فلان. معي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان جماعة وصلى بهم يوما ويومين وثلاثة ثم في اليوم الرابع لم يخرج ليه وقال إن خشيت أن تفرض عليكم. صح؟ طيب جي بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يصلي بالإيه بالناس في جماعة في رمضان ثم أتى عهد عمر وفترة من عهد عمر ثم جمع الناس على إمام واحد وقال نعمة البدعة إيه؟ هذه طيب هل هذه لم تفعل من قبل؟ معايا؟ ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما حد يشي يقول إيه طيب ما أنت الآن البدعة معناها في اللغة لاختراع على غير مثال سابق والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس ايه في رمضان يبقى عمر ليس هو أول من جمع الناس على إمام واحد أو ليس هو أول من صلى بالناس الجماعة في رمضان صح يا ناس؟ معايا؟ يبقى هنا معنى البدعة ليس بإطلاق يعني ليس أول من فعل هذا الأمر هو عمر بن الخطاب لكنه سبقه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ يبقى هذا بمعنى الإحداث النسبي واضح كده؟ ثم أن عمر رضي الله عنه لما يكون نعمة البدعة هذه يقصد المعنى اللغوي وليس المعنى الاستراحي الذي سيأتي ذكره يبقى هو يقصد إيه؟ أن هذا الأمر فعله النبي ثم ترك فترة من الزمن ثم فعله عمر رضي الله عنه مرة ثانية يبقى يقصد الإيه؟ الإحداث الإيه النسبي معي وليس الإحداث الإيه المطلق وكل هذا في اللغة واضح كده لأن هناك فرق ما بين البدعة في اللغة وما بين البدعة في الاصطلاح أنا بقول اللي الأول مرة يدرس في هذا العلم يسأل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لو ما سألش يبقى عارف أنه ما وشفاه واضح كده كلام؟ وأنا لا أمل من كثرة السؤال أنا طويل النفس جدا والحمد لله واضح يبقى تسأل مرة واثنين وثلاثة ده معنى البدع فين في اللغة لاختراع على غير مثال سابق قال الله تعالى بديع السماوات والأرض يعني هو الذي اخترع السماوات والأرض على غير مثال ولم يسبق أحد إلى هذا واضح كل ما كنت بدع من الرسل يعني أنا لست بأول إنسان يأتيكم بهذه الرسالة أن يعبدوا الله وكونوا لا إله إلا الله واضح؟ طيب ده معنى من معاني البدعة في اللغة اللي هو الإختراع على غير مثال سابق المعنى الثاني هو الكلال والتعب الكلال والتعب ومنه قول العرب أبدعت الإبل يعني تعبت و بركات بعد أن كانت إيه؟ تسير يبقى ده برضو يسمى إيه؟ بدعة طب في علاقة ما بين الكلال والتعب وما بين الاختراع على غير مثال سابق ها؟ اللي عارف يرفع يده طيب التعب على غير طبيعة فهي جلد محمد يعني. خليك معاي هي كانت الأبل تسير وتسير بصورة طبيعية صح معم. ثم بركت واضح كده يبقى هي كانت ايه؟ تسيرها ثم حدث لها ايه؟ حدث حادث على غير ايه؟ عادتها يبقى في نوع ماشمه ما هو ده المعنى الثاني في اللغة يبقى في نوع ترادف أو نوع علاقة ما بين البدع في اللغة بقسميها يعني أقول البدع في اللغة واحد لاختراع على غير مثال سابق اثنين التعب والكلام يبقى هي كانت تسير بصورة طبيعية ثم تعبت يعني حدث لها حادث بعد أن لم يكن بها هذا الأمر كلام ده كله مكتوب في الكتاب لكن أنا أبقى ببينه الأول بيعني حاجة أسيرة ثم نقرأ الكتاب واضح إلى كلام يقول الشيخ حفظ الله تأتي مادة بدع في اللغة على معنيين أحدهما الشيء المخترع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى كل ما كنت بدعا من الرسل يعني ما كنت أول من جاء بالرسالة من عند الله رب العالمين بل جاء قبلي رسل كثيرون قال وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعه وقول غيره من الأئمة كقول الشافعي رحمه الله البدعه بدعتان بدعه محموده وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم يبقى قال إيه وجاء على هذا المعنى المعنى يعني عمر بن الخطاب لما كان يقول نعمة البدعة لما جمع الناس على أبي بن كعب وكان أبي رضي الله عنه يصلي بالناس جماعة في رمضان صلاة التراويح فقال عمر على هذه الهيئة نعمة البدعة والبدعة في الشرع مذمومة بإطلاق صح؟ يعني ما في حديث ورد قطو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا. الاستثناء ده لم يحدث. إنما كان يقول: كل بدعة ضلالة. إياكم والمحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واضح. البدع في الشرع مذمومة في كل الأحيان، صح؟ طيب كيف بقى نوفق ما بين تكون البدع في الشرع مذمومة بإطلاق؟ ثم يأتي عمر ويقول إيش؟ نعمة البدعة يبقى هو كده ضد كلام مين؟ النبي سعصالك فإحنا بيقول لا هو ليس ضد الكلام ليه؟ لأن النبي سعصالك كان يقول كل بدعة مضللة إلي هي البدعة في الشرع لكن لما عمر قال نعمة البدعة كان يقصد المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي للايه؟ للكلمة يبقى هو بلد ده النبي سعصالك كان إن شاء الله بالناس ثم جلسنا فترة لم يصلي أحد بالناس على هذه الهيئة ثم صلى أبي بهم على هذه الهيئة يبقى هذا إحداث على غير إيه مثال سابق واضح كده الكلام ها <تسرع> نعم أنا بقول هل فعلها أبو بكر انقضعت فترة من الزمن صح كده انقصعت فترة من الزمن ثم فعلها من؟ أبي بن, أبي بن كعب لما عهد إليه عمر هذا الأمر صح كده؟ جزئية بأنه هو صلى بهم الشهر بأكمله أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثة أيام المهم للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلى بهم يبقى لها أصلم في الشريعة عندنا معايا؟ فلو قلت كل من صلى بالناس جماعة في رمضان فقد فعل بدعه. فكانك رميت النبي بي نوى على بدعه والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله رب العالمين واضح كده فيبقى انا ليا دليل فيها يبقى ده ما انا ليا دليل من الشرع فيها وبعينها يبقى لا تسمى ايه بدعه ومن اطلق كلمه البدعه عليها يبقى يقصد المعنى الايه اللغه ما انت جاي متاخر انا قلت اللي غير من السابق ده مش شرط يكون ايه لم يفعله احد قط لا ممكن يكون فعلة من قبل ثم ترك فترة ثم فعلها ايه احد من الناس مثل هذه الفعل كلام وضح شباب لو في ايش كان نقول طيب هو هنا اللي لم يشتفعي يقول ايه البدعة وبدعتان احنا قلنا ان البدعة في الشرع معناها ايه او بلاش معناها لسه ما وصلنا او مذمومة باطلاق صح طب كيف يكون أكون الشافعي الشفيعي؟ البدعة بدعته، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. مع الكلام ده، فأنا بقول لو هي بدعة محمودة ووافق السنة، يبقى لا تسمى بدعة إلا على المعنى إيه؟ اللغوي. أما في الشرع لا ما هيش بدعة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب نقول. قال فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. قال ابن رجب رحمه الله. وأما ما وقع ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورأهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. يبقى هنا تحمل على المعنى اللغوي وكذلك كل كلام ورد عن السلف فيه مدح للبدعة فيكون هذا من باب المعنى اللغوي وليس من باب المعنى الشرعي الاشطلاحي أنا بس بنبه على جزية دي مهمة جدا ليه عشان ما حد يشيكوا لي لا ده فيه بدعة حسنة فنيجي ننظر إلى مثلاً النبي مولد النبي صلى الله، فنقول ده مولد النبي ده حاجة وحشة ده احنا نحتفل بالنبي صلى الله، وسعت بعض الناس بتطلع صدقات في يوم المولد وساعات بعض الناس بتروح تعمل عمره والكلام ده كله ده شيء طيب هو كده في ذم ده يكثر من الصلاة على النبي في هذا الإيه اليوم صلى الله عليه وسلم فحبيلون لا هي مفيش حاجة اسمها أصلاً بدع حسنة في الشريعة البدع في الشريعة مذمومة. مولد النبي ده يفعل على وجه العبادة لابد أن يكون له مستند من دليل ورد في الكتاب أو الصنة يعني ورد في القرآن أو ورد في صنة النبي صلى الله عليه وسلم فليجي يقول بدعة حسنة له طيب فين دليلها يعني ايه بدعة حسنة لو كان لها دليل لا تسمى ايه بدعة بل تسمى ايه صنة وشرع وردت في الايه في الشريعة واضح إذا لم لا يشفعيه نبولي البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فالمحمودة ما وافق السنة ما قللكش ما هي اسمها إيه بدعة في الشرى ده هو يقصد المعنى اللغوي وإلا الإمام الشافعي الذي قال هذا الكلام ودي ودينونة ننتبه إليها أنا لما جا حسب أنس الآن على كلامه ما الأتش كلمة في النص وقوله أهو بيقول بكذا بيقول لي إن في بدعة إيه حسنة لا طب ما أنس ده اللي كان قال قبل كده في كتاب تاني إن الصحابي رضي الله عنه أي صحابي يقول قولا ينفرد به فلا يؤخذ بقول الصحابي معايا ده ده أنس اللي بقول الكلام ده ثم لما يجي أنس يقول إيه ده فيه بدعة كويسة في الشرع أجي أقول له يعني خلاص يبقى أنا هو يقصد لإيه في الشرع لا يقصد في اللغة طب ده اللي قال بيقول لو صحابي خالف لا يأخذ بقوله ييدي يقول بقى أن في لو واحد قاعد كده قال لنا أن الفعل ده كويس وما فيه مشاكل ودي بدعة كويسة حسنا أخذ به ده بيرد قول الصحابي إذا انفرض ويأخذ بقول غير الصحابة إن استحسنوا شيء معايا فإنا لما يجي حسب واحد على كلامه أنظر إلى مجموع مؤلفاته ومجموع كلامه ثم أقول المراد بقولي في هذه المسألة كيت وكيت حملا على كلامه في هذه المسألة في بقية مؤلفاته واضح؟ اليمان الشافعي الذي قال من استحسن فقد شرع اليمان الشفعي يقول هذا من استحسن فقد شرع فهل من المعقول أن من قال هذا الكلام يقول بجواز الإبداع في الدين تحت مسمى البدع الحسنة واضح كده؟ وهنا مناظرة الآن نقول كل من يقول هناك بدعة حسنة فنسأله هل لها مستند في الشرع؟ فإذا قال نعم لها مستند فحينها نقول له إن كان لها مستند في الشرع فلا تسمى بدعة إنما تسمى سنة وإن قال لا إني ارتأيتها حسنة فنقول لو ترك الدين للعقول والعقول متفاوتة فما يراه أنس حسناً يراه عبد الرحمن إيه سيئة معايا العقول إيه متفاوتة فلو ترك الدين لعقول البشر لضاع الدين فحينئذ يكون القانون الصحيح هو الكتاب والسنة واضح كده؟ اتفاهم الكلام ده؟ الذي يقول هذا الشيء بدعة حسنة نقول له هل لها أو له لهذا الشيء مستند من الكتاب والسنة إن قال نعم له مستند من الكتاب والسنة فنقول له لا يسمى بدعة إنما يسمى سنة وكل من أطلق عليه كلمة البدعه فهو يقصد البدعه اللغوية لا الشرعية نعم البدع اللغوي اللي هو شيء كان يفعل ثم مات فأتى إنسان فعل فعلة فأحياه يبقى هنا إيه؟ لم يكن يفعل ثم فعل فيسمى بدع من ناحية اللغة إحداث ما لم يكن موجودا من قبل إيش فاهم تاني؟ طيب الآن هو بيقول إيه؟ بيقول الشيء ده كويس فبقوله طيب الشيء ده له دليل من كتاب السنة بيقول لي آه له دليل فقول له خلاص يبقى اسمه إيه؟ سنة عشان له دليل له سنة وإذا أطلق أحد من العلماء على هذا الشيء بعينه بدعة فهو يقصد أنه يكون بدعة لغوية مش بدعة في الشرع. يعني يقصد بكلماته بدعة معناها في اللغة أن هي ما كانتش موجودة ثم وجدت بمعنى الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد فين في الخلاء صح الان احنا نصلي عيد مثلا في المساجد فلو راح جاي جماعة كده قالوا ايه خلاص احنا هنطلع برة ونصلي في الخلاء كما كان نبي صلى الله عليه وسلم يفعل طب ده له مستند لما يقول هنجمع الناس ونطلع نصلي كده في الخلاء له دليل على هذا الدليل ايه فالان نبي صلى الله عليه وسلم صح فايبقى ده ايه صنة صح فلو انا واحدة جاي ايه الايه دي نعمة البدعة هذه أقصد إبقى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ثم أتى على الناس أزمان ما فعلوها فلما يجوا هؤلاء الناس بقى وهذه المجموعة تجتمع على هذا يبقى أولي نعمة البدعة أقصد إن هي ما كانتش موجودة ثم أوجدوها بهذا الفعل يبقى أنا كده فهم الغدت هنا صح طيب لو كان يقصد بقى نعمة البدعة إن هي بدعة في الشرع وليس لها مستند أقول له لا لو ملهاش مستند وانت بتقول نعمة البدعة لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه كل بدعة ضلالة ولم يرد أن النبي استثنى من هذه القاعدة ضغط كده كم كده مفهوم واضح كده قد تكون أو قد يكون في بعض الكلمات التي أترفض بها كلمات صعبة شوي ها فانت بقى مهمتك انت تقول لي ايه لا وقف فهمني دي وممكن اروح حاطط كده قاعده وامشي وانا اظن انت ايه فهم القاعدة دي وانا اعمل يقول لك لا يقصد البدع اللغوية انت اصلا مش عارف يعني ايه بدع لغوية وانا ماشي لو وقفني يقول لي بقى ايه وقفني يقول لي ايه انا اصلا مش فهم يعني ايه بدع لغوية عشان ما تنيش ارتب خد بالك ان الكتاب كله مرتب على بعضه اللي مش هيفهم بيه هيجي فيه مواطن بعد كده مش هيفهمها فلا مش أنتهي من عنوان إلا بعد إيه أن يكون مفهوما إن النبي صلى الله بالناس جماعة في رمضان يعني لازم مستند. لابد أن يكون لها مستند تكون بدعة, بدعة. إيه نعم بضوابطها التي التي سياتي ذكرها يعني ما حد يقول السيارة بدعة انا بقول هي السيارة دي عبادة اصلا الطائرة بدعة هي الطائرة دي عبادة بدعة, بدعة ماشي بدعة لغوية ما هو البدعة في اللغة تشمل كل شيء احدث احدثه على غير مثال اي شيء جديد اسمه بدعة في اللغة مش مشكلة ماليوش علاقة بالدين واضح كده يبقى هيأتي فيه ضوابط لمعنى البدع في الشرع وإيه هي البدعة بقى اللي ساعتها إيه الإنسان يأثموا عليها الحكم على البدعة لكن لغات هنا مفهوم الكلام إيه نعم الدليل عليه طيب يبقى أنا أقول إيه يبقى أنا لا أحاكم الشخص على جزئية من كلامه دون النظر إلى بقية الكلام عشان يطلعوا مثلا إيه, إيه؟ فقالوا دي بدعه ويبدأ يجيب بكلام من الإمام الشفعي البدعة وبدعتين أهو بيقول لي في بدعة إيه بدعة قويسة معايا فقال له البدعة قويسة دي هو أصلا أنه يقصدها ده الإمام الشافعي ألف كتابا وذم فيه الاستحسان وقال في كتاب الأم عنوان ابطال الاستحساني وتكلم على أن الدين لا يقبل أي عقل إنما لابد على العقل أن يقبل لإيه؟ الدين معايا؟ يعني الدين ما ترك إلى العقول واضح كده؟ وزي ما أنا قلت كده دي جزئية مهمة جدا لما حد يقول إيه؟ دي بدعة كويسة أقوله طيب أنت شايفها كويسة في واحد غيرك شايفها إيه؟ مش كويسة؟ واحد ثالث والله يعني متردد فيها واحد رابع لا شايفها قبيحة ولا شايفها حسنة لا شايفها مكروهة واضح؟ خلاص يبقى كده الدين ايه؟ يبقى انت لك دين وهو له دين يبقى انت بتزود انت شايفه كويس وهو بينقص ان شايفه وحش يبقى يندرس الايه؟ الدين والمولى عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم يعني لا يحتاج الى احد حتى يكمل هذا الإيه؟ الدين قال والمعنى الثاني التعب والكلال يقال أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني يعني قطع بي مش لايه أي حاجة ها فقر شديد فقال ما عندي ما صلى الله عليه له ما عنديش أصلا فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله طفيني الشاهد من الحديث <تصفيق> إني أبدع به يعني كنت ماشي كويس وبعد كده ما بقاش معاي فانقطعت بهل إيه الصبر يقول هذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول لأن معنى أبدعة الإبل بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها؟ يبقى في علاقة ما بين التعب والكلال وما بين الإحذاف على غير مثال إيه ساب؟ أبدى عبي يقول قطع عبي في نعم في الحديث إن هو كان معه المال ثم انقطع فلم يجد الإيه المال؟ قال أبو معوية أبدى عبي يقول قطع عبي العنوان ده مفهوم? العنوان مفهوم? طب احد يشرحهم. واحد يقعد يقول لي كده لا بص بقى الدكتور الجزاني اول عنوان قاله هيتفوشنا من الكتاب. ليه? لانه بيفسر معنى البدع فيه اللغة وبعدين قال تحت البدع في اللغة دي في حاجتين. البدع في اللغة اما ان يوراد بها الاختراع على غير مثال سابق. أو إما أن يراد بها التعب والكلال والتعب والكلال لما يحل به وهو كان سليما معافى يبقى كأنه وجد به ما لم ما لم يكن إيه موجودا فهناك علاقة ما بين الاختراع على غير مثال سابق وبين التعب والإيه والكلال كلام ده صعب ولو كده عبد الله مش عارف طيب ويلة محمد. معنى البدع المعنى معناية. المعنى الاول الاختراع على غير انسان الاساسي. المعنى الثاني انا اتكرار والتعالي. اه مسلا انسان يكون سليم وعنفه وبعد ذلك يدعب شيء متانسي وكيف الخربي يعني ف... فمن المعنى الاخلاس اه مرتبط بالمعنى اولي. ايوه اناس. ماذا تقول لمن يقول بأن هناك في الدين بدعة حسنة هتقوله عشان يسكت لما يقول ان في بدأ حسنة تقول له ايه حسنة دي عندك انت؟ ولا في الشرع؟ لو قل لك في الشرع قل له دي, دي تبقى ايه؟ سنة ولو قال لك مش في الشرع لو قال لك مش في الشرع قل له خلاص يبقى انت اللي شايفها ايه؟ حسنة ممكن واحد التالي يجي يقول ايه؟ لا دي سيئة عشان العقول متفاوتة معا كده؟ فما يراه فلان حسناً يراه فلاناً إيه؟ قبيحاً والدين لم يطرق إلى العقول واضحة كده؟ قطع <تصفيق> <م>? به <بي. تصفيق> لا مش هم كلهم يقولون إيه معنا واحد وهو لما لم يجي المال سأحل لي التعب من الفكر وكذا من الجوع معنا واحد معك. طيب هي في نقطة تانية أنا قلت إيه؟ أنا قلت كل بدعة ضلالة صح؟ لم يرد في الكتاب ولا الصنة استثناء شيء من هذه القاعدة يعني ما جاش مرة النبي صلى الله عليه وسلم قلت كل بدعة ضلالة إلا ما يراه المسلمون حسن معايا؟ أو كل بدعة ضلالة إلا كيت وكيت دي جات؟ ما جاتش؟ صح؟ طيب اسمع وإذا ورد شيء في الشرع وتكرر مرارا وتكرارا ولم يستثنى منه شيء فيعلم بذلك أن هذه الجملة أو أن هذه القاعدة إنما هي قاعدة في كل الأبواب وقاعدة متفق عليها يعني مثلا رب العالمين يقول ولا تزد وازرة وزر أخرى يعني أحمد بيعمل سيئة أنا مليش دعوة أنا أخذ وزرهنة ليه؟ ولا تزر وزرة وزرة أخرى صح؟ ومجاش في مرة في الكتاب ولا السنة يقول لك ولا تزر وزرة وزرة أخرى إلا كذا وكذا يبقى دي قاعدة مضطردة قاعدة مضطردة يعني تدخل في كل الأبواب ولا يستثنى منها شيء قاعدة كلية يسميه العلماء بقاعدة الكلية فكل واحد يجي يقولي لا هي لا تزر وزارة الوزرة أخرى بس إيه إلا كذا وكذا قل له إيه دا هذا الاستثناء لم يرد والله عز وجل تكلم كثيرا عن هذا الأمر ولم يستثنى إبقى دي قاعدة كلها أنت خالفتها فتطالب بالدليل كذلك هنا كل بدعة ضلال في كل الأحاديث التي وردت في هذا المعنى لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء فكل إنسان يريد أن يستثني منها نقول له هذه قاعدة كلية إذا أردت أن تستثني لابد لك من مستند والمستند أعني به الدليل كلام صعب كلام صعب يعني كلام واضح لكل المسألة الثانية معنى البدعة في الشرع وردت في الصنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ البدعة فمن ذلك حديث العرباط ابن سارية رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اتنين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال وإذا تبين بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة استدعى ذلك أن ينظر في معنى الإحداث في الصنة المطهرة وقد ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يبقى الشيخ يقول كلمة البدعة وردت في أحاديث هذه الحديث تقول فإن كل محدثة بدعة و... وكل محدثة بدعة في الحديث الثاني طيب يعني هو كده يقول إيه المحدثة بتكون إيه طيب من عايز أرباء المحدثة دي وردت في إيه فأقول لك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فارد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فارد يبقى هو يقول إيه كل شيء محدث فهو مردود على صاحبه يبقى هو يذكر في الأول بعض الأحاديث التي وردت فيها هذه اللفظة حتى يذكر التعريفا منضبطا لمعنى البدعة في الشرع يقول وهذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع ذلك أن للبدعة الشرعية كيودا ثلاثة تختص بها والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه وهي الإحداث أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام خليك معي هو الآن قال إيه؟ البدعة لا تكون بدعة في الشرع إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كلها يعني ما ينفعش يكون شرطي واحد لابد من من الثلاثة الآن لما ييجي واحد يقول أنا نظرت لله عز وجل أن أقف في الشمس وأن لا أقعد وأن أصوم اليوم الفلاني لله عز وجل فيروح مثلا يوم الاثنين يروح جاي ووقف في الشمس ولا يجلس ويصوم أقول له طيب الآن هل أحد معا عنده دليل على جواز التعبد لله بالوقوف يعني هل دي عبادة أصلا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها الله عز وجل في القرآن لا يبدأ إحداث معا كده يأتي بشيء إيه أهو لم يكن إيه موجود. ثم أضاف هذا الإحداث إلى الدين. بيقول لك أنا بعمله إيه عبادة. أنا بعبد الله عز وجل ثلاثة ما عندوش دليل عن هذا الإحداث لا بطريق خاص ولا عام. يعني إيه يعني ما عندوش دل آية بعينها على جواز ما يفعله. ولا عندو حديث بعينه يدل على ما يفعله. ولا عندو أدلة من الشرع عامة. تدل على ما يفعله واضح؟ يعني مثلا الآن لما يجي يقول ايه, إيه واحد يقول جمع القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن لم يجمع القرآن من الذي جمعه ها؟ وكان الاول من؟ فما حدش يشي يقول ايه ابو بكر فعل شيئا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل هذا الأمر عزيز وليس لديه دليل وفعله عباده. له لا هو إحنا عندنا إيه عندنا أدلة عامة. معايا أنا عندنا إيه أدلة عامة إيه هي أولاً حفظ الشريعة. هذا القرآن إن لم يجمع كان لأجل عدم الجمع السبب في تفرق المسلمين لا ده بيقرأ بكرة معينة وده بيقرأ بكرة معينة ويختلفون ثم الحفظة صاروا قليلين الذي يحفظ القرآن بيتقان ده ما بيش موجود نسبتهم أو عددهم صار قليلا فبعد كده وجد لابد من جمع القرآن وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بقى دي نقطة أهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن ليه لأن جبريل لا زال ينزل به بالوحي ولا زال القرآن يحدث فيه تبديل ونسخ ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ارفع هذه الآية من السورة الفلانية وضع الآية بين الآية كذا والآية كذا يبدأ كله في ايه اهو تمكن شيء ينفع يجمع القرآن. لو جمع القرآن بهذه الصورة وحدث فيه بعض النسخ أو بعض التعديل، ها؟ وصار هذا المجموع موجودا بين يدي بعض الناس، لا نازع عليه وقال هذا هو القرآن الصحيح. أما الذي بأيديكم ليس بالصحيح يبي يحدث ايه؟ هنا اختلاف و. عشان كده بنقول بقى تكتب هذا. كل شيء وجد. كل شيء وجد سببه كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفت موانعه ففعله بدعة. كل شيء وجد سببه وانتفت موانعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعد ذلك بدعة أدي مثال الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من القراء الكثير صح؟ وكان أصوات القراء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النداوة بمكان سيد القراء من؟ تلف الفقهاء سيد القرآة من نعم ماشي والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة من اللي هو مين جميع وكان صلاة الجمعة تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا صح كده طيب هل ورد مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابن كعب أو قال لعبد الله بن مسعود تعالى كده قبل الجمعة اكرأ لنا ربعين والناس قاعدة ها عشان يقبلون بقى على سماع الخطبة بكده بروحانيات وإيمانيات ده ورد على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد سبب هذا الأمر كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولأه وانتفت موانعه ولأه موانعه يعني يعني كان هناك مانع من فعله يعني مثلا ممكن لو في هذا المثال ما كانش عند عند النبي صلى الله عليه وسلم حد يقرأ القرآن بصوت حلو ننتقل بقى العاميه عشان كلام يوضح ماشي كده ده ممكن يكون مانع بس المنع ده مش موجود المنع ده منتفي يعني ايه يعني موزال لا لا يوجد مانعه صح فلم يجي حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احنا هنجيب مقرئ ونخليه يقرأ كده ربعين قبل خطبة الجمعة عشان الناس تقبل على سماع الخطيب بروحانيات وإيمنيات أقول له فعلك إيه بدع ليه لأن هذا الشيء الذي تفعله كان موجودا سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع من فعله ومع ذلك لم يفعله النبي ففعلك أنت له يعد بدعه وقاعدة كده وضحت نعم إن خطبة الجمعة يكون موجودة همش كانوا بيقولوا يعني هذا شيء سبب خطبة الجمعة احنا قسلتنا ان شاء الله ساعة لربع لما ساعة لربع يعدوا قلوني لكي الساعة ليست في مواجهتي. دي 17 دقيق طيب ماشي نعم لأ منذ أن بدأنا نعم نعم خلي بس المصرحات دي خلينا في اللي احنا فيه مصرحات ببضعة تركية ومش ببضعة الكلام ده كله على جنب دلوقتي ماشي كده؟ الوجزية دي تفهمت؟ كل شيء وجد سببه وانتفت موانعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي ففعله بعد ذلك يعده ايه؟ بدعة جميل؟ طيب جمع الكرآن بقى هل سببه وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يختلف الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان القرآن محفوظ مش كده مو من من أسباب جمع القرآن إيه أن الناس اختلف وأن الحفاظ صاروا قليلي ده ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل انتفت موانعه جمع القرآن هل انتفت موانعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لي سنة واحدة بس واحدة واحدة اللي هو هنا حد عليه انتفت موانع على العدل النبي صلى الله عليه وسلم لا ليه جميل. يبقى كان, كان هناك مانع من جمل القرآن فمحدش يقول لي لا ده سببه كان موجودا وموانعه منتفية إذن فعله أبي بكر بدع نعم أن القرآن يحدث فيه إحلال وتغيير وتبديل ونسخ ورفع من مكان كان الآية هذه إلى الآية الأخرى هكذا كل هذه موانع من جمع القرآن صح؟ يبقى جمع القرآن سببه لم يكن قائماً وموانعه لم تكن منتفية فلا يحك لأحد أن, أن يقول فمن فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة بكذا فهمت؟ نعم انتفت يعني ذلك مبقاش في موانع مبقاش في موانع مفيش حاجة تمنعه هو يعملها ماشي كده؟ كلام واضح ها نعم لكنه أشار إلى حفظ السريع وأن ما لا يتم الواجب الواجب إلا بفواجع يعني الآن القرآن لن يحفظ إلا بجمع وحفظ القرآن واجب إذا تكون وسيلة حفظ القرآن واجبة اللي هي إيه بقى جمع وصلك كده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اللي أنا أرى يعني شبابا أول مرة ممكن يكونوا بيدرسوا كتب يعني إيه فيها مصالحات عماه وكده. فنصيحتي ألا تملوا لوحده. الأمر الثاني نصيحتي ألا تقوم من الجلسة إلا وأنت فاهم لما قيل. معايا. وتعود معي على لهجة الخطاب والمحاورة والحوار يعني مش يسبك اعكاية سكنة بتتكلمش لازم انه كده خليك تتكلم معي يا ناس؟ بلي ايه حكاية النهاردة؟ بس اني تفايت غير القرآن على بس مش مجمع ماشي مثلا بتاعك ايه يوشين امر بسلا بحفظ القرآن فده يعتبر ايه سبب اللي كان لديه مع ماشي. السبب الثاني بقى اللي هو مسلا ما كانش. <تصفيق> السبب الثاني ان هذا الجمع سببه ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وما كانت وكان في ايه? موانع من اقامة. يعني الان آآ لقائل يقول ما يكتب عليه القرآن. ايش? هنكتب على إيه القرآن ونجمعه كانوا يكتبون القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على إيه على العطم وعلى الخرقة وعلى الجلد ما كانش الأمور إيه مهيئة يبا دا كان في مانع ولا أه يبا كان في مانع صح كده يبا الشيء ده لم تنتفي موانعه يعني ما كانش فيه أساب مهيئة مثل في القرآن ما كانش فيه مسألة يا سر جدا ما كانش في أسباب تدعو إلى جمع القرآن دي واحدة الأمر الثاني كان في موانع من جمعه أولا عدم وجود الأشياء التي يكتب عليها القرآن ويجمع فيه فانيا إن القرآن كان يحدث فيه تبديل لمكان الآيات وكان يحدث فيه نسخ لبعض الآيات واضح كده؟ مشارطة الأحكام يبقى دي كان فيه كان فيه موانعه بس تفهمت كده؟ لو ك لو وجد سبب الشيء وكانت هناك موانع معز زي يا محدش يقولي دفع الشيء ده بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدع. لابد من وجود الإيه الشرطية مشكلة أديكم مثال تاني الان قتال مانع الزكاة مش بعد النبي صلى الله عليه وسلم هناك قوم ارتدوا وهناك قوم قالوا نحن مسلمون لكننا لن نعطي أموالنا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ فجه أبو بكر وقاتل مانع الزكاة واضح الكلام؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مانع الزكاة واحد يقول إيه ده فعل أبي بكر في قتال وناس المسلمين لكنهم منعوا من إعطاء الزكاة ده بضعة فأنا بقوله الآن قتال مانع الزكاة هل هذا الشيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حدش أصلا منع الزكاة معايا؟ فما ينفعش تقول إيه؟ فمن قاتل مانع الزكاة يكون فعله بدعة لأن هذا الشيء أصلاة لم يوجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ طيب كل شيء قام سببه معايا إزاي؟ وانتفت موانعه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعله ايه سنه صح طيب كل شيء ووجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك مانع من فعله فيكون فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايه ثاني كل شيء وجد سببه وكان هناك مانع من فعله فيكون فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايه جميل واحده واحده بس ما احنا عايزين نعرف الناس فاهمه ولا مشاكل كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وكان هناك مانع من فعله ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا انا بقول وكان هناك مانع يعني لم تنتفي موانعه لا يفعل. يلا. <تشفى> طيب ثانيه واحد زي التراويح ما لها بقى تراويح؟ كده واحد ما فيش واحده حسن. حد يتكلم غيرنا يقول لي اتكلم. بس انا لما افهم منك بدعه حسنة حسنه يبقى انت كده اطلقت كأنك تنسيبه الى الشريعه كلمه البدعه قول بقى معناها لغوية ايوه عبد الرحمن <تصفيق> وجد سبب صلاة التراويح وكان هناك مانع من المدومة <تصفيق> <في ايه>؟ <تصفيق> عليها <تصفيق> ايه نعم. يبقى فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون <تصفيق> سن بس الشرطة يكون ايه؟ <تصفيق> لها أصل وده سيأتي معنى التفصيل فيه الذي يريد منك أن تفهمه كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفت موانعه يعني ما كانش هناك مانع من فعله ففعله بعد النبي يكون وإيه بضعة بيت فهمت فهمت آس فهمت يا عبد الله لا أنا عايز بس أنا عايز دي اللي الجملة أنا قلتها دي تتفهم دلوقتي بس أما جامع الكورنة هاتي بالتفصيل بس أنا بدي بإيه نباذات كده عشان نوضح بس الكلام نقول إيه لا هم موجودين في الشروط أوه. طيب قال والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه وهي الإحداث أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين أن يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام وإليك فيما يأتي إضاح هذه القيود الثلاثة أولا الإحداث والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم من أحدثه وقوله وكل محدثة بدعة. يبقى عشان أطلق عليه كلمة البدعة لابد أن يكون إيه محدث. والإحداث الإتيان بالأمر الجديد المخترع. والمراد بالإحداث الإتيان بالأمر الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله. عندكم في الحاشية بيقول إيه؟ جلست ننتبه. في الحاشية تحت في أسفل الصفحة يقول سواء في ذلك ما أحدث ابتداء أول مرة إذ لم يسبقه فيل كعبادة الأصنام أول وجودها وهذا والإحداث المطلق أول مرة يبقى في حاجة اسمها أصنام ويعبدوها يبقى ده إحداث إيه؟ مطلق صح كده؟ طيب جم جماعة هم اللي اخترعوا موضوع الأصنام وعبادة الأصنام ثم ماتوا واندرست الأصنام اندرست يعني زالت وباش حد يعبد أصنام وجه بعد ألف سنة ناس جابوا صنم وعبدوه ده اسمه إيه إحداث إيه نسبي والثاني اسمه إيه إحداث مطلق صح؟ هو هذا معنى إيه كلامه يقول كعبادة الأصنام أول وجودها وهذا هو الإحداث المطلق وما أحدث ثانياً وقد سبق إلى مثله ففعل بعد اندثار يعني بعد زواله كعبادة الأصنام في مكة هي مكة أول ناس يعبدوا الأصنام كانوا في مكة لا كانت عبادة الأصنام موجودة في غير مكة معايا قال فإن عمرو ابن لحي وهو الذي ابتدعها هنالك وهذا هو الإحداث النسبي عمر بن لحي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأاه في النار يجر أمعائه يجر أمعائه وفي رواية يجر قصبه في النار قال هو الذي نقل عبادة الأصنام إلى مكة هذا الرجل قال ومنه كل ما أضيف إلى الدين وليس منه كما دل على ذلك حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد فيسمى محدثا بالنسبه إلى الدين خاصة وهو قد لا يكون محدثا بالنسبه إلى غير الدين وهو قد لا يكون محدثا بالنسبه إلى غير الدين وسيأتي معنا الفرق ما بين كلمة البدعة وكلمة المحدثة فنرجعها إلى عنوانها أنا قلت نرجوها إلى عنوانها إي نعم عشان أفهم بس الفرق ما بين البدعة والمحدثة قال وبهذا القيد قال والمراد بالإحداث الإتيان بالأمر الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله فيدخل فيه كل مخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره يبقى ده معنى الإحداث الشيء المخترع المذموم سواء كان في الدين او في او في غير الدين يعني لو واحد جه اخترع مثلا شيء متعلق بالعادات متعلق بالدنيا اخترع مثلا منخل ها اللي احنا بننخل في الدين وكان بعد نخل الدين في هذا المنخل نظرا لانه سيء جدا الواحد واحد يأكل الدين يعني بدون ما ينخله افضل مما ينخله يبقى ده اخترع شيء سيء مزمومه يبقى يسمى يطلق عليه كلمة إحداث لكن ده كله متعلق بالعادات يعني محدش يقوله ان ده شيء مزموم ويأثم عليها والكلام ده كله مش دخلها معناه أصل كلمة الإحداث. كلمة الإحداث الشيء المخترع المزموم في الدين أو في غيره كلمة البدعة في الشارع الشيء المخترع المذموم في الدين فقط يبقى كده العلاقة ما بين البدعة والإحداث أو كلمة البدعة والمحدثة يشتركان في جزيز ايه الشيء المخترع المذموم في الدين فقط اللي <تصفيق> الولي ايه المذموم كان او محمودا في الدين او في غيره. ايه ده ده المعنى اللغة ايه نعم قالوا بهذا القيد خرج ما لا إحداث فيه أصلا مثل فعل الشعائر الدينية كالصلوات المكتوبات وصيام شهر رمضان ومثل الاتيان بشيء من الأمور الدنيوية المعتادة كالطعام واللباس ونحو ذلك يبدأ إيه؟ مش داخل معانا فيه الكلام يعني عايزين نعرف كلمة البدع فين؟ في الشرع عايزين نعرف كلمة البدع فين؟ الشارع. فما نجدعه بقى بالنوع الجديد من الطعام اللي هم اخترعوه أم, اخترع أم كران ها؟ ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجدعه به نحن عايزين نحط ضابط لمعنى البدع فين؟ في الشارع قال ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا وقد يقع في شيء من أمور الدين تحت ما تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين هو الآن قال إيه؟ لابد من توافر ثلاث شروط حتى يسمى هذا الشيء بدعة فين؟ في الشرع أو في الدين فلو أنا قلت لك شرط واحد زي الإحداث لا يبقى كده الضبط ده مش مش منضبط ليه؟ لأن الإحداث ممكن يكون في الدين وممكن يكون في غيره فلو أنا روحت لك الإحداث وأن يضاف هذا الإحداث إلى الدين يبقى كده بدأتك تامل وبعد كده روح جيب لك حاجة تالت أقول لك إيه؟ معالهاش دليل يبقى ده فعلا بدع في الشرع وصلت هو يفسر القيود الثلاثة لمعنى البدع في الشرع وبيقول لك لو انا قلت الاحداث بس الشرط ده بس مش هيبه كده معنى البدع منضبط هيخش في البدع كده المكرونة البشاميلة والاشياء المذمومة المخترعة اللي هي متعلقة بالدنيا وكذا هيبقى الضابط مش صحيح معايا؟ وأي عالم حتى يضع تعريفاً منضبطاً لابد أن يكون التعريف جامعاً مانعاً ده كده قانون عند العلماء التعريف لابد أن يكون جامعاً مانعاً جامعاً لكل ما تحمله الكلمة مانعاً من دخول غير المراد تحت الكلمة واضح؟ قال ثانياً أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا من أحدث فيه أمرنا والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه فالمعنى المقصود في البدعة أن يكون الإحداث من شأنه أن ينسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه ونقف إلى هنا هذا الله تعالى أعلى وجزاكم الله خير